ima والذين اتقوا فوقهم يوما قيامة والله يرزق من يشاء لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ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 الذين غلهم من قبلكم من سنته مربه ساوا وضموا حتى لا أَلونَكَمَا ذَ فِيقُونَ قُدم أَ فَقُتُ مِد خَيير فَلِل الوَِدَينِ وَال أَْ قُرَبينَ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ